بِمَّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُمْ بَقْشَى وَمَضَامَفَلُ الْأَبُوَانِ وَلَيْسَ لَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَا يَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيُّ